بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أيها الإخوة المسلمون والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها ويا إخوة الإيمان والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن دولتنا باكستان دولة معروفة لدى الشعوب كلها في العالم إنها مركز العلم والعلماء ومعبر للجهاد إلى فشمير وأفغانستان ومركز الدعوة والتبليغ ويكثر فيها المساجد والمدارس وتمتاز باكستان بالخدمات الدينية والإغاثية وإنها مهجر آمن لملايين المسلمين الذين هاجروا من بلادهم وإن وطننا باكستان دولة وحيدة تحمل القنبلة النوذية في العالم المسلم كله وجيشها يمتاز لطابع الإسلام فترى على أبواب مراكزه شعاره الإيمان والتقوى والجهاد في سبيل الله وهو جيش قاتل ضد الهند مرتين وتعترف الدول العالمية بكفاءة هذا الجيش باكستان شاركت في القتال ضد الروس وأذاقتها الويلات العظيمة فكيف أصبحت اليوم هذه الدولة المسلمة هدفا لطالبان أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها نحن المجاهدين إخوانكم نقاتل باكستان حكامها وجيشها لأنهم خانوا بأساس باكستان فهذه الدولة أهلها مسلمون ولكن النظم والقوانين فيها غير إسلامية هذه الدولة قامت باسم الإسلام ولا إسلام فيها إن قتالنا هذا ضد حكام باكستان وجيشها جهاد عظيم لهدف النبي ألا وهو إقامة شرع الله على أرض الله جهادنا هذا يهدف إلى إنشاء دولة تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن باكستان ليست دار إسلام فإن الإسلام لا يحكم هناك نظام سائد بل حكام باكستان وجيشها يقاتلون من طالب بالإسلام كما حصل بالمجاهدين من الأنصار والمهاجرين في القبائل ووزيرستان وكما حصل بأخواتنا وبناتنا وإخواننا في المسجد الأحمر حيث كانت مجزرة عظيمة أهريقت فيها دماء الآلاف من الأبرياء الباكستانيين بدون أي ذنب يذكر أما الخدمات الدينية والإغاثية التي تشتهر بها باكستان فهي بأموال عامة المسلمين وأما الحكومة وجيشها فتابعاني لأوامر الطواغي الأمريكان واليهود والنصارى فهؤلاء الحكام والجيش الباكستاني قتلوا الناس وسلموا العرب والعجم إلى الكفار بثمن بخص دراهم معدودا وهدموا المساجد والمدارس وشردوا المسلمين الباكستانيين في وطنهم وفي عقر دارهم كما حصل في وزيرستان وسوات والقبائل الاخرى المجاورة كل هذا الظلم والعدوان والاضطهاد والطغيان يثبت بان الطابع الاسلامي الحكومي في باكستان وبعض الاعمال والشعارات الدينية كلها مظاهر جوفاء فحكام باكستان يخادعون بها الله ويخادعون المؤمنين ويماثرون الإسلاميين بلافتات خلابة بأننا ننفذ الإسلام ونطبق الشريعة بالديمقراطية وأن تطبق الشريعة المحمدية بالديمقراطية الكفرية أولا يكفي لنا ما حصل من التجارب في الجزائر وفلسطين ومصر وحتى في باكستان في ولاية سرحة فقد فازوا ونجحوا في الانتخابات الديمقراطية بالأكثرية ولكن أين الإسلام وأين تطبيق الشريعة المحمدية على صاحبها الصلوات والتسليمات فنتيجة لكل هذا قام المسلمون اليوم ولله الحمد والمنى يطالبون بتنفيذ الشرع الإسلامي في باكستان الشعب الباكستاني اليوم يطالب بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ولو على حساب دمائهم وأرواحهم وأشلائهم فمؤخرا ولله الحمد كله كثرت الاشتباكات مع الجيش الباكستاني الملعون وبارك الله في العمليات الاستشادية فإنها زلزلت كيان الحكام الخائنين وجيش الظالمين وستزلزل العمليات الاستشهادية بإذن الله رغم أنوف الكفار وأذنابهم عروش الطواغيث في جميع العالم إن شاء الله أيها المسلمون والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها هناك من يظن أن جهاد باكستان بدأ عاقبة التمرد وخيانة الجيش الباكستاني وحكامهم نعم إنه سبب ولكنه ليس أساسا رئيسيا لقتالنا في باكستان أيها لفة المسلمون والأخوات المسلمات أساس قتالنا في باكستان هو إقامة شرع الله على أرض الله وهو إما الشريعة وإما الشهادة فكما أن الإنسان لا يستطيع العيش بدون الغذاء والطعام فكذلك المسلمون لا يستطيعون أن يعيشوا عزيزين بدون الإسلام إن الإسلام حقنا وسنحصل على حقنا إن شاء الله ولو على حساب دمائنا وأشلائنا وإن نصر الله قريب ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم إخوانكم المجاهدون ماضون على ذرب الجهاد في باكستان لتكون بلادنا قلعة حصينة للإسلام والمسلمين ومعقلا صامدا للأنصار والمهاجرين في جميع العالم فكونوا معنا في هذا الجهاد المبارك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نسأل الله تعالى أن يثبتنا في هذا الجهاد المبارك وأن يرزقنا الفتح والنصر المبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته